بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 114. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 115. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قلك في شيع الأولين وما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهجئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبطارنا بل نحن قوم مسحورون